قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون يعني ان الذين تتوفاهم الملائكه في حال كونهم ظالمي انفسهم اذا عاينوا الحقيقه القوا السلم وقالوا ما كنا نعمل من سوء فقوله ما كنا نعمل من سوء معمول قول محذوف بلا خلاف والمعنى أنهم ينكرون ما كانوا يعملون من السوء وهو الكفر وتكذيب الرسل والمعاصي وقد بين الله كذبه بقوله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وبيّن في مواضع أخر أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي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 كذلك يضل الله الكافرين وقوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون وقوله ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما أن تمسونا بسوء لأن لم نفعل ما نستحق به ذلك إلا غير ذلك من الآيات وقوله هنا بلى تكذيب لهم في قولهم ما كنا نعمل من سوء قال المؤلف رحمه الله تنبيه لفظة بلى لا تأتي في اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث لهما الأول أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام فهي نقيضة لا لأن لا لنفي الإثبات وبلا لنفي النفي كقوله هنا ما كنا نعمل من سوء فهذا النفي نفته لفظة بلا أي كنتم تعملون السوء من الكفر والمعاصي وكقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن وكقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله الآية ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب الثاني أن تكون جوابا لاستفهام مقترن بنفي خاصة كقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى وقوله ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وقوله قالوا أولم تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا. وهذا أيضا كثير في القرآن وفي كلام العرب أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه بنعم لا ببلا وجواب الاستفهام المقترن بنفي بنعم مسموع غير قياسي كقوله أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني فالمحل لبلاء لا لنعم في هذا البيت فإن قيل هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي كقوله عنهم والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ما كنا نعمل من سوء ونحو ذلك مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله ولا يكتمون الله حديثا فالجواب هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم والله ربنا ما كنا مشركين فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة وعدم الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فادخلوا أبواب جهنم الآية لم يبين هنا عدد أبوابها ولكنه بين ذلك في سورة الحجر في قوله جل وعلا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أرجو الله أن يعيدنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها إنه رحيم كريم أيها المستمع الكريم نكتفي بما مضى ولنا لقاء لاحق إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته